الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَلَمَّا وَضَعَهَا لَنَا فِيها فَاكهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَمْضُ وَالْعِصْفُ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار، فبأي آلاء ربك ما الحمد لله رب العالمين.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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآ في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنخدوا إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام تكذبا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبيأي آلاء ربكما تكذبان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 سيما هم فيوخذ بالنواصي فيوخذ بالنواصي ونقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطنفون بينها بين حميمان، فبأي ألم إربكوا ما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي ألم إربكوا ما تكذبان؟ دوّات.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطر استمالوا وجنا وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمنهن لم يطمثن انس قبلهم ولا جان أي آلاء ربكما تكذبان انهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة كُمَا تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آن فَإِنْ أَصَابَ قَبْلَهُم وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلاء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجان وبست الجبال بسان فكانت هباء مبثان وكنتم أزواجا ثلاثة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 من الآخرين على سرع موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ي مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضد كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا ترابا لاصحاب اليمين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 اصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متعفيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا, وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو I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 أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمسا لكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت اللول فلو تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم نزارعون لو نشاء اول جعلناه حطاما فضلتم تفكرون ان نعلم بل نحن محرومون افرى جعلناها تذكرة ونتعلى المقومين فسبح بسم ربك العظيم الله.